قالوا يا شعيب اصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد قال يا قوم ارئيتم ان كنتم على بينه من الرب ورزقني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 قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرًا مما تقول واننا لنراك فينا ضعيفا واننا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما انت علينا بعزيز قال يا قوم ارهطي اعز عليكم من الله واتخذتمه وراءكم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 وَلَمَّا جَاءَ رُؤُونَا لَجَيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يغنوا فيها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 وبئس الورد المورود واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى لقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا يَأْتِ أَمرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيعٍ وَكَذَٰلِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ان فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُمْ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكُن نَّفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ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 وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْدُودٍ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ من قَدْ وَإِنْ لَمْ نُوفُهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٌ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٌ وَإِنَّ كُلَّ لَنَنَا يُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ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 ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفا النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لَئِن لَّمْ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُنُبُطِّيٌّ يَبْنُونَ عَلَى الْفَسَادِ فِي الأرض إِنَّا قَلِيلًا إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا وَلَْ ش أَرَبّكَ لَ جَعلًاا سَأَّتَ وَاحِدتَ وَلَا يَزالون وَلَا يَزَالونَ مُختَلِفينَ إِلَّا مَ الرَّح مَ رَبّك وَنِذَالِكَ خَلَقَهُم وَتَمَّْكَلِمَةُ رَبِّكَ ل أمْلَ أن جَهََّمَ منِنَ الجَِّةِ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 كآياتة الكتاب المبين إأَ زَلناهُ قرآن النرَبههَّعَك تعقلوا نَحنُ نَقُص عَكَ أحسَنَ القَصَصِ بماَا أَ حنا إلَك هذا القرآن بماَا أَ حَنا إيك هذا القرآنَ وَإِنكُ تَمِ قهين منِنَ الغافِلين. اذ قَالَ يوسف لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقُصَّصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُونَ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها, كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم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 قالوا يا ابانا ما لك لا تأمننا عنا يوسف واننا له لنصحون ارسله معنا غدا يرتع ويالن ابو واننا له لحافظون قال اني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون قالوا ان اكله الذئب ونحن عصبه اننا اذا الخاسرون فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب واوحينا واوحينا اليهنا تنبئا انهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ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 وَقَا الذيَِّ شْنَرَهُ مِنْ إِسْرَ لِمْرَأَتِهِ أَكْرِممَةْ وَهُعَسَائّ فَعَنَا أَسَائيّ فَعَنَا أَوْونَ التَّخِذَهُ وَلَدَا وَكَذَلِكَ مَكََّا لوسُفَ فيِي الْ الأرْرض وَلِنُعَِّمَ وَلِنُعَِّمَهُ مِنْ تَعْول الأحَادِي والله ظالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون